وصل من بعد رحلة ممتعة الهوا احنا وانا من بعد رحله ممتعه ما ادري كيف الماضي ذكرياتي اكل من الامتع ما بعدك بعد كيف شيل الماضي ذكرياتي اكل الحطك ذاني قلبي وطلع حل لا تذكرها وتولى يسمع بس صخامة حوله الله اربعه حوله الله حظ لا يصير اللي حي وقلبه مومه حزنه حظ لا يصير اللي حي